والآن مع الأصول الثلاثة وأزيلة الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام رحمنا الله وإياه اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجه على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه أربع مسائل نبه عليها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى واختار هذه المسائل من دون المسائل الأخرى لعظم نفعها وأهميتها لكل مسلم أما المسألة الأولى وهي معرفة الله تبارك وتعالى فالتعرف على الله يكون بالقلب ويكون بالتدبر في آيات الله الكونية من مخلوقات كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم تستلزم توقيره وقبول ما بعث به وتصديقه وتحكيم شريعته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأما معرفة دين الإسلام وهو الدين الذي بعث الله به جميع الرسل قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال جل ذكره ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومعنى معرفة دين الإسلام هو أن يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى وأما العمل به والدعوة إليه فالعمل بما تقتضيه هذه المعرفة لأن من لازم المعرفة العمل وأما الدعوة فلا بد أن تكون على بينه لأن فاقد الشيء لا يعطيه قال جل ذكره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني واما الرابعة فهي الصبر على الأذى فيه كما قال جل ذكره ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا واختار رحمه الله تبارك وتعالى سورة العصر وهي قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي أن كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع والإيمان يشمل كل ما يحبه الله من الاعتقادات والعمل الصالح يشمل كل الأعمال والأقوال التي تقرب إلى الله والتواصي بالحق هو أن يوصي كل مسلم أخاه أن يفعل الخير ويرغبه فيه وأما التواصي بالصبر هو أن يوصي كل مسلم أخاه أن يصبر على فعل الطاعة وأن يصبر عن فعل المعصية وأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وقد اختار الإمام الشافعي هذه السورة لأن الإنسان العاقل إذا سمع هذه السورة وتدبرها وجد فيها الخير كله وصلح له أمره كله إذا عمل بما فيها فبدأ بالعلم قبل العمل وذلك أن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وان يكون صوابا أي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن للإنسان أبدا أن يعلم أن هذا العمل صواب إذا لم يكن عنده علم نعم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل به الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة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 والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه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 قل إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الحمد لله أما قوله إن الله خلقنا ورزقنا فهذا لا شك فيه لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز الله خالق كل شيء وقال جل ذكره ألا له الخلق والامر وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأما قوله لم يتركنا هملا فهذا مصداقه في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فمن اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ومن عصاه دخل النار قال جل ذكره ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال صلوات الله وسلامه عليه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني دخل النار اخرجه البخاري في صحيحه الثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته اي ان المساله الثانيه مما يجب علينا تعلمه هو ان الله جل وعلا لا يرضى ان يشرك به كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك ان امر الشرك عظيم ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات والحنيفية هي ملة إبراهيم وجميع المرسلين وهي الإسلام قال جل ذكره ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقد أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ومصداقه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والتوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبيه وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالتدبير والخلق والرزق وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه فلا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا كفء له فنثبت له الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تكييف ولا تمثيل والشرك نوعان أكبر وأصغر فالشرك الأكبر من دعا غير الله تبارك وتعالى واستغاث به وتوكل عليه وذبح له وغير ذلك كثير ياتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى والشرك الأصغر مثل الرياء والحالف بغير الله وما شابهه والفرق بينهما هو أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال ولا يدخل صاحبه الجنة بل يخلد في النار والعياذ بالله وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا يحبط إلا العمل الذي شابه ولا يخلد صاحبه في النار وأما قوله رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم هو مصداق قول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما سأل موسى فما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وأما قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالمساجد هي مواضع السجود وأما حديث الدعاء مخ العبادة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإن كان معناه صحيحا لأن الدعاء له اهميه أهمية كبيرة ولكن اللفظ الصحيح الذي صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله تبارك وتعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ومن دعا حيا غائبا فهو مشرك لأنه جعله بمنزلة الله الذي لا تخفى عنه خافية يسمع السر وأخفى ومن دعا ميتا فهو مشرك لأنه جعله بمنزلة الله الحي الذي لا يموت وهناك الخوف ثلاثة أنواع خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه وكليمه موسى صلوات الله وسلامه عليه فخرج منها خائفية يترقب وهناك خوف العبادة وهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى فمن صرفه لغير الله جل وعلا كفر وكذا خوف السر كان يخاف الإنسان من ميت أو غائب خوف سر من أن يضره او أن ينفعه فهذا كذلك من الشرك الأكبر وكذا الأمر بنسبة للاستغاثه والاستعانة والاستعاذة فهذه منها ما هو جائز وهو أن يستغيث الإنسان بمن يستطيع مساعدته كما قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي هو من شيعته وكذا الاستعانة وكذا الاستعاذة فان يستعيد الإنسان برجل يستطيع أن يساعده هذا كله جائز وأما المحرم من ذلك فما كان لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى وأما التوكل فهو اعتماد القلب على الله في جلب منفعه أو دفع مضره مع فعل الأسباب وهو نوعان إما أن يكون توكلا على الله جل وعلا وإما أن يكون توكلا على غير الله أما التوكل على الله فهذا هو العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأما التوكل على غير الله جل وعلا فهو ثلاثة أقسام التوكل على غير الله جل وعلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله وكذا من التوكل على غير الله تبارك وتعالى التوكل على الناس في الأسباب الظاهرة كتوكل إنسان على أمير أو سلطان أو غيره في عمل أو وظيفة أو مال أو رزق أو ما شبه ذلك من أمور الدنيا دون أن يذكر الله تبارك وتعالى ودون أن يعتمد قلبه على الله جل وعلا فهذا شرك أصغر والتوكل الثالث هو أن يوكل شخص شخصا آخر في قضاء بعض مهامه بعمل ما مع اعتماد القلب على الله جل وعلا فهذا توكل جائز مباح لا شيء فيه نعم الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله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 ليس البر ان تولوا وجواكم قبل المشرق والمورب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذْ تفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم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 وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يساله ويصدقه قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره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 وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنه منها اربعون قبل النبوه وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بقرا وارسل بالمدثر وبلده مكه بعثه الله بالنظاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد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 أي لا معبود بحق إلا الله ويخطئ من يقول إن معنى العبادة أو إن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله فإن هذا يخالف الواقع فللناس آلهة كثيرة ولكنها باطلة قال جل ذكره فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وقال ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي السجن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي أنتم سميتموها الهه أما هي فهي أصنام ليست كذلك ليست الهه كما تدعون والمرتبة الثانية الإيمان والإيمان بضع وسبعون شعبة والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب والحديث يبين ذلك فقوله صلوات الله وسلامه عليه اعلاها لا إله إلا الله هذا قول اللسان وقوله صلوات الله وسلامه عليه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح وقوله صلوات الله وسلامه عليه والحياء شعبة من الإيمان هذا من عمل القلب والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته والوهيته وباسمائه وصفاته والايمان بالملائكه هو ان نؤمن بانهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مخلوقون من نور ومعصومون من الخطا والزلل نؤمن بهم على الإجمال ونؤمن ببعضهم على التفصيل كالذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وكذلك من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فرقيب وعتيد ومنكر ونكير وقال بعض اهل العلم إن رقيب عتيد ليس من أسماء الملائكة وإنما هي صفة للملك الذي يكتب والعلم عند الله تبارك وتعالى والإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم عباد مكرمون اختارهم الله واجتباهم ليبلغوا رسالات ربهم وأنهم معصومون وأن الله قص علينا بعضهم فنؤمن بهم على التفصيل ولم يقص علينا الآخرين فنؤمن بهم على الإجمال قال جل ذكره ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل قال جل ذكره إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والإيمان بالكتب أن نؤمن أنها من عند الله وأنها كلام الله وقد أمر الله تبارك وتعالى الأمم السابقة أن يحفظوا كتبهم فلم يحفظوها قال جل ذكره إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وتعهد جل ذكره لحفظ القرآن الكريم فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والنشور والحساب قال جل ذكره كما بدأنا أول خلق نعيده وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أعادنا الله وإياكم منها والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور أولا يتضمن الإيمان بأن الله بكل شيء عليم ويتضمن أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ ويتضمن أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا ويتضمن أن الله خالق كل شيء قال جل ذكره إن الله بكل شيء عليم وقال وكل صغير وكبير مستطر وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله خالق كل شيء. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى.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 ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الحمد لله والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبلد الشرك هو الذي لا تقام فيه شرائع الإسلام من أذان وصلاة وزكاة وصوم وعيد وجمعة وما شابهها وذلك بوجه عام فتخرج البلاد التي فيها أقليات مسلمة وذلك أن الشعائر هناك لا تقام بوجه عام بل بوجه خاص وعكس هذه البلاد بلاد الإسلام والهجرة هجرتان الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وجوب الهجرة إلى المدينة لمن أسلم حتى تتقوى شوكة المسلمين وهذه انقطعت بفتح مكة كما قال صلوات الله وسلامه عليه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي أما الهجرة الثانية وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي التي عناها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والطواقيت كثيرة ورؤوسهم خمسة ابليس وهو رأس الشر ومؤسسه ومن عبد وهو راض أو دع الناس لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب، فكل أولئك جعلوا أنفسهم اندادا لله جل وعلا وكذا الحاكم بغير ما أنزل الله لأن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية فمن ترك حكم الله تبارك وتعالى استخفافا به أو اعتقد أن حكم غيره أفضل أو أنه مساوي له أو أن حكم الله تبارك وتعالى لا يصلح لهذا الزمان أو هذا المكان فقد كفر وخرج من الملة أما من ترك حكم الله فحكم بغيره ولكنه لم يستخف بحكم الله تبارك وتعالى ولا اعتقد أن غيره أفضل منه أو مساوي له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان وإنما حكم به ظلما وعدوى فهذا ظالم وكذا من ترك حكم الله تبارك وتعالى محابات لأحد أو بسبب رشوة ولم يستخف بحكم الله ولا اعتقد أن غيره أفضل منه ولا مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان فهو فاسق وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا يصدق على الأول وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فهذا يصدق على الثاني وقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون فهو يصدق على الثالث والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الاسلام wwwislam